قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ك أ ن ه س ل س ل ة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بن ع ي ي ن ة بكفه فحرفها وبدد بين أ ص ا ب ع ه فيسمع ا ل ك ل م ة فيلقيها إ ل ى من تحته ثم يلقيها ا ل آ خ ر إ ل ى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أ و الكاهن فربما أ د ر ك ه الشهاب قبل أ ن يلقيها وربما أ ل ق ا ه ا قبل أ ن يدركه فيكذب معها م ئ ة ك ذ ب ة فيقال أ ل ي س قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك ا ل ك ذ ب ة التي سمعت من السماء وعن ا ل ن و ا س بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ذ ا أ ر ا د الله تعالى أ ن يوحي ب ا ل أ م ر وتكلم بالوحي أ خ ذ ت السماوات منه ر ش ف ه أ و قال ر ع د ة ش د ي د ة خوفا من الله عز وجل ف إ ذ ا سمع ذلك أ ه ل السماوات صعقوا وخروا سجدا فيكون أ و ل من يرفع ر أ س ه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أ ر ا د ثم يمر, يمر جبريل على ا ل م ل ا ئ ك ة كلما مر بسماء س أ ل ه ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إ ل ى حيث أ م ر ه الله عز وجل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 الذي تخضع له السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن ا ل م ل ا ئ ك ة وغيرهم و إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك فليس ل أ ح د أ ن يلتجئ الى مخلوق والمخلوق خلقه الله عز وجل وكل هذه المخلوقات خ ا ض ع ة لله عز وجل و م د ب ر ة ب أ م ر ه هذه الآية الكريمة حتى إ ذ ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير المقصود بمن يفزع عن قلوبهم هم ا ل م ل ا ئ ك ة ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا تكلم بالوحي وكلامه حق كان له ذلك الصوت الشديد الذي يغشى على الملائكه ة م ن م ا جاء في الحديث ا ا في ل ث ن ي إ ن م ا يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا خوفا من الله عز و جل ف إ ذ ا أ ف ا ق و ا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق جبريل عليه السلام هو السفير بين ا ل أ ن ب ي ا ء وبين ربه عز و جل وهو الذي اختصه الله بالوحي يكلمه بما شاء ثم يرسله إ ل ى من شاء من عباده ممن اصطفاهم واختارهم ل أ ن الله عز و جل جعل من ا ل م ل ا ئ ك ة رسلا و من الناس رسلا ا ل م ل ا ئ ك ة يبلغون من اختارهم الله عز و جل من أ ن ب ي ا ئ ه و أ ف ض ل أ ن ب ي ا ئ ه رسول الله صلى الله عليه و سلم فجبريل عليه السلام يسمع الوحي من الله هذه ا ل آ ي ة وهذا الحديث في الصحيح عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا قضى الله امرا ل أ في ل س م ا ء إ ذ الامور قضى ا ل ه أ م ر ن ا ل أ م إ م ا ب ا ل إ ح ي ا ء و إ م ا ب ا ل إ م ا ت ة و إ م ا ب أ ي أ م ر يكون إ م ا ب إ ن ز ا ل المطر و إ م ا ب أ ي أ م ر أ ر ا د ه الله عز وجل إ ذ ا قضى الله ا ل أ م ر في السماء ضربت ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ج ن ح ت ه ا خضعانا لقوله ك أ ن ه س ل س ل ة على صفوان ينفذهم ذلك يعني حينما يتكلم الله عز وجل كل ا ل م ل ا ئ ك ة الذين في السماوات يخضعون لما سمعوا من ذلك الصوت الشديد ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا تكلم لا يقف لكلامه ولا لرؤيته إ ل ا من أ ر ا د الله عز وجل أ ن يثبته على ذلك ولهذا موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه طمع بعد شرف الكلام من الله عز وجل له أ ن يكون له شرف آ خ ر وهو ا ل ر ؤ ي ة فقال ربي أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك ربي أ ر ن ي أ ن ظ ر إ ل ي ك قال الله له عز و جل لن تراني يعني في هذه الدنيا ل أ ن قوتك وبنيتك لا يمكن أ ن تثبت لرؤيتي وانت في هذه الدنيا قال لن تراني و لكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أ ف ا ق قال تبت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين فالله عز وجل لا يقف لكلامه ولا لرؤيته مخلوق هذه ا ل آ ي ة ليس فيها نفي ر ؤ ي ة المؤمنين ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة و إ ن م ا فيها النفي ل ل ر ؤ ي ة في هذه الدنيا فكل من يدعي في هذه الدنيا أ ن ه يرى الله فكلامه هذا كذب وافتراء ل أ ن الله عز وجل حكم أن ل ا يراه أ ح د من خلقه إ ل ا بعد أ ن يموت هذا الشخص ثم يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ذ ا كان مؤمنا صادقا في إ ي م ا ن ه و ادخله الله عز وجل ا ل ج ن ة عند ذلك يمن عليه ب ز ي ا د ة على نعيم ا ل ج ن ة وهي الرؤيه لوجه الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة و أ خ ب ر الله عز و جل ب أ ن هناك ز ي ا د ة للذين أ ح س ن و ا الحسنى احسنوا في عباداتهم في إ ي م ا ن ه م بالله عز و جل لهم الحسنى و الحسنى هي ا ل ج ن ة قال و ز ي ا د ة و ا ل ز ي ا د ة هي الرؤيا أ ي رؤيا المؤمنين لربهم عز و جل و هم في, في ا ل ج ن ة بعد أ ن يمن عليهم بدخولها والحديث في صحيح مسلم في هذه أ ي في تفسير ا ل ز ي ا د ة حتى إ ذ ا ف ز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ل أ ن الله لا يقول إ ل ا الحق ما قالوا ماذا خلق ربكم و إ ن م ا قالوا ماذا قال ربكم وهذا دليل ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة الذين يثبتون لله عز وجل ص ف ة الكلام و أ ن يتكلم كيف شاء ومتى شاء ف ا ل م ل ا ئ ك ة ما قالوا ماذا خلق ربكم كما تقول المعتزله ومن يقول بقولهم إ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق وكلام الله مخلوق و إ ن الله عز وجل لا يتكلم كلامه هذا ليس بصحيح مصادم لنصوص الكتاب و ا ل س ن ة موسى عليه السلام حينما جاء لميقات ربه وكلمه ربه بعد أ ن كلمه قال رب أ ل ن ي انظر إ ل ي ك الله عز وجل رد عليه قال لن تراني وموسى يسمع هذا الكلام ثم أ خ ب ر الله عز وجل ب أ ن رؤيته م م ك ن ة ولكن موسى لن يستطيع أ ن يراه كيف م م ك ن ة ل أ ن ه تجلى للجبل والجبل مخلوق والجبل ج م ا ت وموسى أ ف ض ل منه لكن الله عز وجل ب إ ر ا د ت ه ح ل ك م ي ق ل ى أ ان ا ل ل ي ر ا ه أ ح د من البشر في هذه الدنيا و ل هذا ل م س ج د ي ل لك ا ل ج ل ل ه يرى ان يرى ان ي ر ا ص م و س ى لم يرى ر ب ان ي ر ن م ا ر أ ى م ا ص ا ر للجبل ف أ غ ش ي ع ل ي ه ولم ي ف ق إ ل ا بعد ا ل س و ي ع ا ت ي ب ع د أ ن أ ف ا ق ق ا ل ر ب ي ت ى ان يرى ان ي ك ي ع ن يرى ا ي ع ل ي ه ف أ غ م يرى ا ي ه ثم أ ف ا ق وبعد ذلك ى ان ي يرى ي ر آ م ن بالله عز وجل وقال آ م ن ت أ ن ه لن يراك مخلوق في هذه الدنيا و أ م ا في ا ل آ خ ر ة ف ا ل إ ن س ا ن يعطيه الله عز وجل بنية غير هذه البنيه ا ل ض ع ي ف ة في الدنيا فيقوى على ر ؤ ي ة الله عز وجل وهذا الحديث أ ي ض ا فيه ص ف ة الكلام لله عز وجل ل أ ن الملائكه قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير العلو لله عز وجل على جميع مخلوقاته علو الذات وعلو القدر وعلو ا ل إ ر ا د ة وعلو ا ل ش أ ن فالله عز وجل أ ث ب ت لنفسه العلو على مخلوقاته جميعا كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى أ ي أ ن هذه المخلوقات جميعا كلها تخضع لله عز وجل و ا ل م ل ا ئ ك ة الذين هم في السماوات العلى الله قال عنهم يخافون ربهم من فوقهم ي خ ا فالله و فوقهم ن من ربهم ف عز وجل خلق هذه المخلوقات ثم ا ش ت و ى على عرشه والعرش سقف المخلوقات جميعا هذه المخلوقات ا ل أ ر ض والسماوات ثم العرش سقفها كلها والله عز وجل مستوي على عرشه ولا يخفى عليه من أ ع م ا ل عباده شيء يعلم ما توسوس به ا ل أ ن ف س يعلم ما في الصدور فالله عز و جل عالم بخلقه يسمعهم و يراهم و كل من تحدث بشيء في نفسه أ و نطق به بلسانه فالله عز و جل يسمعه و يراه و هو القادر على كل شيء إ ذ ن العلو كما قلنا علو الذات و علو القدر و علو ا ل ش أ ن على المخلوقات جميعا هنا يخبر أ ي ض ا في هذا الحديث كما رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيسمعها مسترق السمع يعني حينما يحدث هذا الكلام من جبريل الذي سمع من ربه ما أ م ر به ثم أ و ح ا ه إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة و أ خ ب ر ه م هناك كانت الشياطين م س ت ر ق السمع بعضهم فوق بعض يتراكبون هكذا إ ل ى السماوات والسماوات كما نعرف أ ن ه ا ا ل سبع سماوات بنص ا ل ق ر آ ن و بحديث ا ل إ س ر ا ه والمعراج الموجود في الصحيحين فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات العلا فاستفتح جبريل باب السماء الدنيا بمعنى أ ن السماء م ح ف و ظ ة وفيها ملائكه يحفظونها ولها أ ب و ا ب لا يدخلها أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن فلما جاء جبريل و ط ر ك الباب استئذانا قالوا من قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد قالوا اوقد بعث وقد ارسل إ ل ي ه ل أ ن عندهم خبر في السماوات أ ن هناك نبي آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء وهو محمد صلى الله عليه وسلم فلما قال معي محمد عرفوا أ ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اوقد أ ُ ر س ل اليه قال نعم ففتحوا ففتح له سماع الدنيا فرحب به ملائكتها ووجد هناك آ د م ثم ع ل ى بعد ذلك به إ ل ى ا ل س م ا و ا ت ا ل أ خ ر ى من سماء إ ل ى سماء إ ل ى السماء ا ل س ا ب ع ة وهناك فرضت عليه هذه الصلوات خمسين ص ل ا ة هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ه م ي ت ه ا في ح ي ا ة المسلم لم تكن مثل الفرائض ا ل ت ي ن ز ل ب ه ا جبريل إ ل ى ا ل أ ر ض إ ل ى رسول الله عليه وسلم ف ر ي ض ة ا ل ح ج ف ر ي ض ة الصوم ف ر ي ض ة ا ل ز ك ا ة جميع ا ل أ ع م ا ل التي نقوم بها جميع الحكم أ ا ا ل ش ر ع ي ة الله عز وجل كلف يبريل أ ن ي ب ل غ ه ا ل م ح م د صلى الله عليه وسلم ولا حدث ي ا ل د ي ي قول ه ا ل رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلم ا ل ا هي وحي ل أ ن ه لا ي ط ق ع ن الهوى إ ن هو ل ا و ح ينوح أما الصلاة لاهميتها فالله عز وجل استدعى رسوله الى السماء ا ل س ا ب ع ة ثم فرض عليه هذه الصلوات خمسين ص ل ا ة حينما نزل جبريل بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد وجد في السماوات الأنبياء وهذا مما يجب على كل مسلم أ ن يؤمن بما أ خ ب ر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء إ ل ى موسى س أ ل ه ماذا فرض عليك ربك قال خمسين صلاه موسى عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ م ت ك لا تطيق ذلك فارجع الى ربك و س أ ل ه التخفيف فقد خبرت بني إ س ر ا ئ ي ل ولم يستطيعوا أ ن يقوموا بذلك وهم أ ق و ى أ ج س ا م ا من أ م ت ك فالتفت إ ل ى جبريل ك أ ن ه يستشير ف أ ش ا ر إ ل ي ه النعم ثم ع ل ى به م ر ة أ خ ر ى فطلب من ربه التخفيف فحط عنه خمسا وفي ر و ا ي ة عشرا كما في صحيح البخاري ثم نزل إ ل ى أ ن وصل إ ل ى موسى فساله ف أ خ ب ر ه بما و ض ع ه عنه فطلب منه أ ن يعود فكذلك التفت الى جبريل ف أ ش ا ر إ ل ي ه ب أ ن يعود وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت الخمسين خمسا وموسى عليه السلام ما زال مشفق على هذه ا ل أ م ة ل أ ن ا ل أ ن ب ي ا ء دينهم واحد وكلهم يريدون أ ن العباد يطيعون الله عز وجل ف أ ش ا ر إ ل ي ه أ ن يعود م ر ة أ خ ر ى فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد استحييت من ربي يعني استحى من التردد لقد استحييت من ربي بل أ ر ض ى و أ س ل م فنادى مناد خ ط ف ت عن عبادي هي في العمل, خمس وفي الأجر خمسين في العمل خمس وفي الاجر خمسين لمن لمن يقوم بها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي وفي صبيحه ذلك اليوم نزل جبريل وصلى بمحمد صلى الله عليه وسلم إ م ا م ا ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر و ص ل ا ة المغرب و ص ل ا ة العشاء مثل هذه الصلوات التي نصليها ا ل آ ن وفي اليوم التالي وكانت تلك الصلوات في أ و ل الوقت وفي اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آ خ ر الوقت ثم قال له ا ل ص ل ا ة بين هذين الوقتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى كما علمه جبريل وقال ل ل ص ح ا ب ة صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي ثم نقلوا لنا صلواته صلى الله عليه وسلم بجميع حركاتها وسكناتها وقراءتها وقيامها وكل شيء كما نحن نصلي ا ل آ ن هذه الصلوات لما كانت في الركن الثاني بعد الشهادتين و ل أ ه م ي ت ه ا في ح ي ا ة المسلم فرضت فوق سبع سماوات ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في ا ل ص ل ا ة خ ا ص ة العهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وفي وبينهم الحديث صاحي الذي بيننا هذا العهد الصلاة مسلم فمن تركها فقد كفر وفي روايه فقد أ ش ر ك إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يحافظ على هذه الصلاه ة ل أ ن ا ا هي عمود لانها إ س ل م م ح ف ظ وحافظ ع ل ي هي حافظ د ن ومن ه ض ي ع ه فهو ا ل م ا و ه ا أضيع من ضيع من ا ل ص ل ا ة الزكاة ضيع وضيع وضيع جميع الشرائع. فيجب الشرائع على الصوم ل م س ل م أن ي ح ا ف ظ على هذه الصلاة هذه ل أ ن ه ا هي النور له يوم ا ل ق ي ا م ة ويجب على المسلم أ ن يحافظ عليها وهي أ و ل ما يحاسب عليه العبد ف إ ن وجدت تامه تمت و تم سائر عمله و إ ن وجدت ن ا ج ص ة فله الخسران ثم هذه الصلوات رسول الله صلى الله عليه و سلم ص ل ى ه ا ج م ا ع ة و أ و ل ما وصل ا ل م د ي ن ة ب د أ ببناء المسجد و أ خ ب ر عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة أ ص ل ا ة ا ل م ن ف ر د أو صلاة ل ا ج م ا ع ة تفضل ص ل ا ة المنفرد بسبع وعشرين د ر ج ة هذا على القول في أ ن ص ل ا ة المنفرد الذي يسمع الندا ء م ج ز ئ ة ل أ ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا ص ل ا ة لجار المسجد إ ل الا في المسجد لا صلاة لجار المسجد إ في المسجد فقالوا من ي ر المسجد رسول الله قال الذي يسمع النداء الذي يسمع النداء فهو ي ر المسجد و إ ن س ا ن إ ذ ا بعد بيته عن المسجد فينال خيرا كثيرا ل أ ن هذه الصلوات التي ي أ ت ي يؤديها في المسجد تحسب له الخطوات من بيته إ ل ى المسجد ولهذا كان ذ لك الرجل الذي كان بيته بعيدا عن المسجد فقال له بعض الناس لو اشترت لك د ا ب ة تركبها لذاك الوقت كما تعرفون ما في سيارات ولا ب س ك ر ي ت ا ت ولا اي شيء من هذه الوسائل وانما فيه الدواب فقال لو اشترت لك د ا ب ة تركبها للمسجد لانه بعيد قال انا لا ارغب ان يكون بيتي بجوار المسجد وانما اريد ان تحسب لي الخطوات لان خ ط و ة للمصلي الذاهب الى المسجد تكتب له ح س ن ة و الاخرى تحط عنه س ي ئ ة ثم الصلوات مكسب هذه في الطريق حط السيئات و رفع الدرجات تكتب له ح س ن ة ب خ ط و ة يخطوها للمسجد و تحط عنه س ي ئ ة ا ذ ا السؤال الذي البارحه و قال ذاك الرجل السائل انه بجوار مسجد و الامام لا يحسن س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة لا يحسن ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة وينبغي ل ل إ م ا م أ ن يكون م ح س ن ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة ولبعض السور فهو يقول أ ن ا أ ذ ه ب إ ل ى مسجد بعيد إ م ا م ه قراءته م ت ق ن ة ولكن يقول تفوتني إ م ا تكبيره الاحرام و إ م ا ا ل ر ا ت ب التي هي قبل ا ل ص ل ا ة و ي س أ ل ن ي أ ن ا يقول ماذا أ ص ن ع والجواب أ ن يعمل مثل ذلك الرجل الذي يبادر ويتقدم قبل الوقت حتى يصل ه ذ المسجد ا ك ا ن يصل ل م ما ينتظر حتى يؤذن المؤذن ثم ي ت و ب ا ثم يذهب للمسجد فقد تفوته تكبيره الاحرام ولن ا ص ي ن يؤدي النوافل ا ل ر ا ت ب ة لكن عليه أ ن يتقدم إ ذ ا كان حريصا على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وكذلك الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يرخص ل ل أ ع م ى في ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة جاءه رجل أ ع م ى ف ق ا ل يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إ ل ى المسجد وفي الطريق حفر فماذا أ ص ن ع هل سيجدين عذرا في ا ل أ و ل عذره فلما ولى دعاه قال هل تسمع الندا يعني هل تسمع حيا على ا ل ص ل ا ة قال نعم قال أ ج ب لا أ ج د لك ع ذ ر ا إ ذ ا نحن ا ل آ ن تكلمنا عن ا ل ص ل ا ة بهذه ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به للسماوات و ه ل ا ل سمات كما قلنا م ح ف و ظ ة لها م ل ا ئ ك ت ح ر س ه ا ب أ م ر ا ل ل ه عزوجل مستلقوس سما ا ل ش ي ا ط ي ن حينما ي س م ع ك ل م ة من ذاك الكلام الذي أ و ح ه الله عزوجل إ ل ى جبريل وجبريل أ ب ل غ ه إ ل ى ا ل م ل ا ئ ك ة و هو س ي ن ز ل ب ه إ ل ى ح ي ث أ م ر ه الله عزوجل يسمع ك ل م ة ف ي س ت ر ق ه ا م س ت ر ق و س سما ا ل ش ي ا ط ي ن و سفيان وصف كيف وضعهم وقال ض ع كفه هكذا و بعضهم فوق بعض يتراكبون ل ي س ت ل ق و ا السمع ف إ ذ ا سمعوا ك ل م ة والله عز وجل قال الحق قوله حق إ ذ ا سمع ك ل م ة ب أ ن الغيث سينزل على الناس في اليوم الفلاني ب أ ن ه سيحدث يوم كذا كذا وكذا هذه الكلمه من الله حق ويصدق فهذا الشيطان ي أ خ ذ ه ا هناك شهب يرمى بها ف إ ن أ د ر ك ه الشهاب يعني النجم الذي يسلط عليه و أ ح ر ك ه قبل أ ن يصل إ ل ى ا ل أ ر ض خلاص بطل كيده و إ ن نجا وصل قبل ذلك أ ل ق ا ه ا إ ل ى الساحر أ و الكاهن الساحر أ و الكاهن الذي يتعامل مع الشياطين هذا الساحر أ و الكاهن هي ك ل م ة و ا ح د ة ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة م ا تكفي ل أ ن ه يريد أ ن ي أ خ ذ أ م و ا ل الناس بالباطل فيكذب عليها م ئ ة ك ذ ب ة ك ل م ة و ا ح د ة حق فيضيف إ ل ي ه ا م ئ ة يعني ت س ع ة وتسعين كلها كذب وواحده صدق ذ ه الواحدة ا ل صدق ينفق بها ذلك الكذب حينما يخبر بذلك الشيء و ي أ ت ي كما أ خ ب ر هذا ليس من ع ل م ه هو بالعلم الغيب و إ ن م ا من قول الله الحق الذي سمع الشيطان تلك ا ل ك ل م ة ف أ و ح ا ه ا إ ل ي ه ثم بعد ذلك يضيف الكذبات ماذا يقول الناس يقول هو صادق أ ل ي س قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يعني الكلام الكذب كل ت س ع ة وتشرين هذه كلها تقبل منه بناء على تلك ا ل ك ل م ة التي هي حق وصدق أخبروا بها فوقع كما أ خ ب ر فيقولون أ ل ي س قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا معنى ذلك أ ن هذا الكاهن أ و الساحر يستعمل الشيطان ويعمل هذا الكذب وهذا بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بعضه على بعض ف بعض وصفه ق بعض و سفيان بكفه فعرفها وبدد بين أ ص ا ب ع ه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 أ و الساحر يستعمل مثل هذا العمل و أ ذ ك ر بعض القصص في بعض البلدان بدون ت س م ي ة أ ن رجلا تسلط على رجل آ خ ر كان يدعي علم الغيب ويقول أ ن ه يخبر بنزول المطر ويخبر بالمغيبات فهذا الرجل ر أ ى هذا الرجل زرت له هذه ا ل س م ع ة ل أ ن ه ط رئيس ي يعني ق ر طريقه كبيره ة في بلد من البلدان فهذا الرجل ي أ ت ي ويحدث الناس يريد بحديثه أ ن يبين للناس أ ن ذاك الرجل لا يعلم الغيب فيخطب ويقول قال الراوي حتى صار لقبه قال الراوي خطب يوم وقال إ ذ ا كنتم تريدون الخبر عن المطر متى ينزل ف ت أ ت و ن ي في اليوم الفلاني ثم جاء على الموعد هذا ف إ ذ ا المسجد مملوء ع ا ل م فيه ف أ ل ق ى خطبته وقال أ ن ا كنت أ ظ ن أ ن هؤلاء المسلمين عندهم عقول ويريدون مني أ ن أ خ ب ر ه م بعلم الغيب و أ ن ا مسكين هل أ ن ا أ ع ل م علم الغيب علم الغيب يعلمه فلان فطروح عنده حتى يخبركم هو أ م ا أ ن ا لا أ ع ل م علم الغيب فالشاهد أ ن علم الغيب لا يعلمه إ ل ا الله وكون الناس يصدقون هؤلاء لم يستعملوا عقولهم و إ ل ا لو استعملوا عقولهم والعقول ما يعد ل ل إ ن س ا ن إلا بها أن يميز بين بها بين الحق والباطل والنصوص ا ل ق ر آ ن ي ة لا تخالف العقل ف ا ل إ ن س ا ن لو فكر بعقله لعلم أ ن إ ن س ا ن ا حيا أ و ميتا لا يستطيع أ ن يفيده بشيء أ م ا الميت فقد مات وهو مرهون بعمله كل نفس بما كسبت رهينه لا يستطيع أ ن يزيد في عمله ولا ينقص منه ولا يسمع المنادي ولو ناداه ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفرون بشرككم الحي في الدنيا لا يقدر إ ل ا على ا ل أ م و ر التي يقدره الله عليها أ ي أ ن ا ل ا س ت غ ا ث ة و ا ل ا س ت ع ا ن ة بالحي إ ذ ا كنت أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ح م ل على دابتي وما استطعت أ ق و ل تفضل ساعدني فلما يستغيث به كذلك يساعده إ ذ ا جاءه سبع أ و عدو و اراد أ ن يستغيث به يستغيث به حتى يساعده أ م ا كونه يستغيث به في شيء معنوي لا يقدر عليه الا الله ك إ ن ز ا ل المطر أ و كشفاء المريض أ و كرد الغائب فهذا لا يستطيع عليه و إ ن م ا هذا كله يستطيع عليه الله عز وجل هو الذي يشفي المريض و إ ذ ا مرضته فهو يشفين ويكذب معها مئه كذبه فيقال أ ل ي س قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا فيصدق, فيصدق بتلك ا ل ك ل م ة التي سمعت من ا ل س م ا ء يعني التسعه والتسعين التي هي كذب كلها يعني يمشيها على الناس بتلك ا ل ك ل م ة التي كانت صدقا وهي سمعها مما أ و ح ا ه الله عز وجل على جبريل عليه السلام في الحديث الثاني عن النواس ب ل س م ا ن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اراد الله تعالى أ ن يوحي ب ا ل أ م ر وتكلم بالوحي وهذا ف ي ه دليل على أ ن الله عز وجل تكلم متى شاء وكيف شاء أ خ ذ ت السماوات منه ر ج ف ة أ و قال ر ع د ة ش د ي د ة خوفا من الله عز وجل يعني السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهن تخاف الله عز وجل وتخضع له و إ ذ ا كانت هذه المخلوقات العظام هي نفسها تخضع لله عز وجل فما بال هذا ا ل إ ن س ا ن الضعيف الذي يعمل مثل ما يعمل ويريد من إ ن س ا ن ضعيف إ م ا حي حي أ و ميت يريد منه أ ن ينفعه من دون الله ف إ ذ ا سمع ذلك أ ه ل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا كما قلنا في ق ص ة موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه ربه قال رب انني أ ن ظ ر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صعقا يعني الجبل نشف ك أ ن لم يكن وموسى خر صعقا ثم بعد أ ن أ ف ا ق قال ت م ت إ ل ي ك و أ ن ا أ و ل المؤمنين إ ذ ن الله عز وجل لا يقوى على رؤيته ولا على كلامه إ ل ا ما شاء الله عز وجل وذلك يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا في هذه الدنيا فلا نراه أ ح د أ ق و ل هذا ل أ ن بعض أ ص ح ا ب الطرق و أ ص ح ا ب الدجل و ا ل ش ع و ذ ة يقولون للعوام المساكين أ ن ه م يرون الله في هذه الدنيا و أ ن ه م ي أ خ ذ و ن من اللوح المحفوظ م ب ا ش ر ة وهذا ك ل كلام كذب وافتراء على دين الله عز وجل لا يمكن أ ح د أ ن ي أ خ ذ من اللوح المحفوظ من هذه المخلوقات لا يمكن وجبريل عليه السلام هو ل ما كان ي أ خ ذ من اللوح المحفوظ بل كان يسمع من الله عز وجل ثم ي أ خ ذ ذلك وينزل به ل أ ن القرى هو محفوظ وفي المحفوظ ل ل و ح ا مكتوب و ك ل ما أ ر ا د ه الله عز وجل في هذا الكون حينما قال ا ل ق ل م ا ك ت ب قال وما أ ك ت ب قال اكتب م ق ا د ي ر كل شيء ف ج ر ء القلم بما هو كائن إ ل ى يوم القيام ة جبريل عليه السلام ي س م ع من الله عز وجل ا ل ق ر آ ن ث م ي ن زل به إ ل ى رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م ولسى ي ي ح د ل دنيا أ ن ي ع م ل مثل ذلك ا ل ع م ل ب ل ا ل ش ي ا ط ي ن تلعب على هؤلاء و ت غ ر ي بهم فيعتقدون أ ن هناك شيئا يوحى إليهم ه و ذ اليهم ا و ح قد انقطع الوحي انقطع الوحي رسول ل ل بموت صلى الله عليه ل و س ولذلك لما ذهب أ ب و بكر و عمر ل ز ي ا ر ة تلك ا ل م ر أ ة التي هي كانت ترضع رسول الله صلى الله عليه و سلم و ربته فلما جاؤوا عندها بعد وفاته وامرأة صالحة بكت فقالوا لماذا تبكين أ ل ي س أ ن م ا عند الله خير لرسول ه صلى الله عليه وسلم بما في هذه الدنيا قالت انا الا ب ك ي على ذلك ولكن أ ب ك ي ل أ ن الوحي انقطع الوحي من السماء انقطع أ ي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ج م ا ع ة كل ط ا ئ ف ة كل شخص يدعي أ ن هناك وحي بعد و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب افتراء على الله عز وجل فاذا سمع ذلك أ ه ل السماوات صعقوا وقروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما اراد ثم يمر جبريل على الملائكه كلما مر بسماء كما قلنا السماوات السبع وكل سماء محروسه بها ملائكه يسبحون الله ويعبدونه ويفعلون ما يؤمرون ولا يخالفون أ م ر الله عز وجل بل خلقوا لذلك والعباد من الجن و ا ل إ ن س المفروض أ ن يعبدوا الله عز وجل ولكن طبيعتهم تختلف عن ط ب ي ع ة ا ل م ل ا ئ ك ة فقد كلفوا وركبت فيهم هذه الشهوات فمنهم الطائع ومنهم العاصي, العاصي وليس هناك معصوم إ ل ا ا ل أ ن ب ي ا ء ولكن بحمد الله الله عز وجل وسع على عباده فمن عصى ربه فعليه أ ن يتوب والله يقبل ت و ب ة التائبين ولذلك لما جاء ع م ر بن العاص داخل في ا ل إ س ل ا م و أ ر ا د أ ن يبايع رسول الله صلى الله عليه و سلم و مد يده إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم و مد الرسول إ ل ي ه يده فلما مد الرسول يده قبض ع م ر يده فقاله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لماذا يعني لماذا تصنع لماذا هذا قال أردت أن أشترط يعني ل ان أريد أ يغفر الله لي ذنوبي ل أ ن ه كان كافرا وكان يعمل كل ا ل م ب ق ا ت أن ي غ فقال ر الله لذنوبي ف له رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا علمت أ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و ا ل ت و ب ة تجب ما قبلها يجب بمعنى يزيل يعني الكافر على كفره وعلى جبروته وعلى تعديه على الناس وعلى المعاصي التي يرتكبها إ ذ ا تاب تاب الله عليه كل تلك الذنوب تذهب والله عز وجل بعفوه وكرمه يعفو عنه و ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا على الكفر ا ل ص ح ا ب ة قبل ب ع د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا مشركين ثم دخلوا في ا ل إ س ل ا م فذهبت ذنوبهم جميعا و أ ص ب ح هم ا ل ص ف و ة ا ل أ م ة ا ل م خ ت ا ر ة من هذه ا ل أ م ة من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله عز وجل كنتم لهذه ا ل أ م ة جميعا الخطاب كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه ا ل أ م ة أ ف ض ل ه ا و أ و ل ا ه ا بالفضل ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ل ي ه م الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م لنشر هذا الدين ولهذا يجب على ا ل أ م ة جميعا أ ن يدعوا لهم و أ ن يكرموهم و أ ن يتربوا عنهم ولا يجوز لمسلم أ ن يدعي أ ن ه مسلما ثم يسب ا ل ص ح ا ب ة ويكفرهم لا يجوز م ث ل هذا أ ب د ا ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين هم الذين نقلوا لنا هذا ا ل ق ر آ ن هم الذين نقلوا هذه ا ل س ن ة ع ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا حكم ا ل ط ا ئ ف ة بكفرهم معنى ذلك أ ن ن ا نتلقى ديننا و إ س ل ا م ن ا و ق ر آ ن ن ا من كفار وهذا لا يجوز إ ذ ن يجب على المسلم أ ن يعرف ل ل ص ح ا ب ة حقهم و أ ن يكرمهم و أ ن يترضى عنهم و أ ن يدعو لهم ل أ ن لهم مثل ا ل أ ج و ر التي نكسبها ل أ ن ر س و ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال من أ ص ل ح الله على يده رجلا من أ س ل م على يده رجلا كان له خير من حمل النعم وكذلك له أ ج ر ه من أ ج ل ذلك الرجل شيء ل أ ن الله عز وجل بفضله وكرمه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دعا غيره ودخل في ا ل إ س ل ا م فله مثل أ ج ر ه من غير أ ن ينقص من أ ج ر ه شيئا وهذا فيه تحرير من الجانب ا ل آ خ ر من دعا إلى ل ض الى ه من دعا إ ل ضلاله و أ ف س د عقائد الناس فعليه وزرها و ز ر من عمل بها من غير أ ن ينقص من أ و ز ا ل ه م شيئا ومن دعا إ ل ى س ن ة كان له أ ج ر ه ا و أ ج ر من عمل بها من غير أ ن ينقص من أ ج و ر ه م شيئا كلما مر بالسماء س أ ل ه ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير يعني كل شيء يقوله الله عز وجل ف هو حق فهو يرسل جبريل ب أ م ر ه الذي قضاه إ ل ى ا ل أ ن ب ي ا ء و إ ل ى الرسل فينفذ ذلك ا ل أ م ر فيقولون كلهم مثلما قال جبريل يعني يقولون قال الحق و ي ن ت ه ي جبريل ب ا ل و ح ي إ ل ى حيث أ م ر ه الله عز وجل